Bel ma galab el hajar bel sakakin harbinin, bel şavarg bel sahat, bel ma galab el hajar bel sakakin harbinin, bel şavarg bel sahat ve meydidin harbinin bel الحجار بالسكاكين حاربنا بالشوارع بالساحات والميادين حاربنا بالسواعد بالتحام الصبوب وحتى الشيخ اللي قاعد من نيساء والقلوب يحاربنا بالفغالع بالحجار بالسكاكين حاربنا بالشوارع بالساحات والميادين تنادقولي يما حضري نساء بد ابتدى وانتي حربنا حاربنا بالمقالع بالحجار بالسكاكين حاربنا في الشوارع في الساحات والميادين شيخنا يقولي الله منصر المؤمنين الله معكم يا ولادي ينصر الصابرين حاربنا بالفرقه لعب بالحجار بالسكاكين حاربنا في الشوارع في الساحات والميادين ام لا تقولي يلا يا شباب الجهادي رسلوني ذكر الله كبروا على الاعادي حربنا بالمقالع بالاحجار بالسنكين حربنا في الشوارع في الساحات والميادين يا بن الجهادي هيا اليوم يوم الاسلام هي هذه صفها في في في الساحات في في